م و ق ع ن و ر ا ل د ع و ة يقدم نقل م ه ا ل ق يقدم ا ض ي إ ن ا ل ح م د ل ل ه نحمده ن و س ت ع ي ن ونستغفره ونتوب ه إ ل ي ه و ن ع و ب ا ل ل ه من ش ر و ر أنفسنا و م ن س ي ئ ا ت أ ع م ا ل ن ا من يهده ا ل ل ل ه ف ا م ض ل له ومن ي ض ل ل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ل هادي وأشهد وحده شريك أن ه إ ق ر ا ر ا به وتوحيدا و أ ش ه د أ ن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ م ا بعد أ م ة ا ل ق ر آ ن اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم ب ا ل ع ر و ة الوثقى واعلموا أ ن أ ج س ا م ن ا على النار لا تقوى إ خ و ة الدين والعقيده إ ن ا ل م ت أ م ل في ح ي ا ة النبي الكريم والمصطفى ا ل أ م ي ن عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ت م التسليم يجد تلك ا ل ع ن ا ي ة ا ل ف ا ئ ق ة من النبي صلى الله عليه وسلم ب ف ئ ة الشباب ت أ م ل و ا ي رعاكم الله إ ل ى حياته صلى الله عليه وسلم و إ ل ى سيرته كيف كان يبني شباب ا ل أ م ة كيف كان صلى الله عليه وسلم يستوعب نزواتهم ورغباتهم كيف كان صلى الله عليه وسلم يحاورهم ويناقشهم كيف كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حريصا ً كل الحرص على أ ن يغرس في نفوسهم المبادئ ا ل ع ظ ي م ة و أ ن يغرس في قلوبهم ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة حتى يغدو خير أ م ة ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى ي أ ت ي صلى الله عليه وسلم ف ي أ خ ذ أ ح د شباب ا ل أ م ة وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه و أ ر ض ا ه فيرعاه صلى الله عليه وسلم و ي ن ش أ في كنفه ويدعو له ويقول اللهم فقهه في الدين وعلمه ا ل ت أ و ي ل ثم ي أ خ ذ ه صلى الله عليه وسلم ليغرس في نفسه تلك الكلمات ا ل ع ظ ي م ة ل أ ن النفس ا ل ب ش ر ي ة إ ن م ا تنشا على مبادئ وعلى تصورات ف إ ذ ا كانت هذه المبادئ وهذه التصورات من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم أ و ر ث ت لنا جيلا ف ر ي د ا ومجتمعا عجيبا يقود ا ل أ م ة ب إ ذ ن الله عز وجل إ ل ى معالي ا ل أ م و ر ويبعدها عن سفسافها ف ي أ ت ي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا غلام إ ن ي أ ع ل م ك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله واعلم أ ن ا ل أ م ة لو اجتمعوا على أ ن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إ ل ا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أ ن يضروك بشيء لن يضروك إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت ا ل أ ق ل ا م وجفت الصحف هذه المبادئ وهذه القيم وهذه الكلمات ا ل ع ظ ي م ة التي غرسها نبينا صلى الله عليه وسلم في قلب هذا الغلام أ ص ب ح ت من هذا الغلام حبرا لهذه ا ل أ م ة وحبر لها و بحر لها فهو ترجمان ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة رضي الله عنه و أ ر ض ا ه و كان نبينا صلى الله عليه و سلم يستوعب يستوعب رغبات الشباب و كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يتفهم نوازعهم ا ل إ ن س ا ن ي ة ف ي أ ت ي إ ل ي ه شاب فيقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا يريد, له أن يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ي أ ذ ن له في ك ب ي ر ة من كبائر الذنوب والذين ت ي قال الله عز وجل عنها ا وجل ل عز و لا يدعون مع الله إ ل ه ا آ خ ر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب ا ل ا ي ة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوعب هذه ا ل ن ز ع ة في قلب هذا ا ل إ ن س ا ن فقام أ ر ا الصحابة د ف ا ل ص ح ا ب ة فنهروه قال صلى الله عليه وسلم دعوه ف أ ق ب ل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ت ر ض ا ه ل أ م ك قال لا يا رسول الله قال ولا ل ن ا س جميعا يرضونه ل أ م ه ا ت ه م أ ت ر ض ا ه لزوجك قال لا يا رسول الله قال ولا ل ن ا س يرضونه كذلك أ ت ر ض ا ه لابنتك قال لا يا رسول الله قال ولا ل ن ا س يرضونه لبناتهم أ ت ر ض ا ه لعمتك أ ت ر ض ا ه لخالتك وهو يقول لا يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا ل ن ا س يرضونه ل أ ه ل ي ه م ثم قال دنا منه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدره وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللهم طهر قلبه و ح ص فرجه قال فوالله ما ر أ ي ت بعد هذا الدعاء شيئا في نفسي تجاه الحرام هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي هذا الجيل ويربي الشباب ويعتني بهم في شتى مجالات ا ل ح ي ا ة فيعتني بهم مجاهدين ومتعلمين ومعلمين ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم علم اليقين أ ن شباب ا ل أ م ة هم الجيل الذي سينهض بهذه ا ل أ م ة وهم الجيل الذي سينهض بهذه ا ل د ع و ة وهم الجيل الذين سيبلغون هذا الدين و سيسيرون بهذه ا ل م س ي ر ة و سينشرون ك ل م ة لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله إ ن ع ن ا ي ة النبي صلى الله عليه و سلم بالشباب و ب ا ل ن ش أ لا تحتاج إ ل ى كبير تدليل فسيرته صلى الله عليه و سلم و مسيرته تبين لنا هذا ا ل أ م ر بجلاء وبوضوح إ ن ن ا و نحن ن ت أ م ل هذا ا ل أ م ر و ن ت أ م ل ع ن ا ي ة النبي صلى الله عليه و سلم ب ا ل ن ا ش ئ ة و بالشباب و ب إ ع د ا د ه م صلى الله عليه و سلم دينيا و بدنيا و إ ع د ا د ه م قلبيا و نفسيا ن ت أ م ل أ ي ه ا ا ل ا خ و ة أ ي ض ا إ ل ى الجانب ا ل آ خ ر إ ل ى الشباب الذين انشقوا عن ط ا ع ة الله و أ ع ر ض و ا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إ ل ى من تخطفهم الشيطان ف أ ل ق ا ه م في م ه ا و الردى ف أ ل ق ا ه م في مذلهمات الفتن وشرور المعاصي والموبقات من فواحش ومنكرات ونتامل إ ل ى من تخطفهم الشيطان ف أ ل ق ى بهم في أ ت و ن الشهوات ومن تخطفهم الشيطان والهوى والنفس ا ل أ م ا ر بالسوء وقرناء السوء ف أ ل ق ا ه م في أ ت و ن الشبهات نتامل هذا كله أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ونحن ن ق ر أ البيان ا ل أ خ ي ر والذي يبين أ ن ن ا قد خسرنا من أ ب ن ا ئ ن ا م ئ ت ي ن و ث م ا ن ي ة من الشباب الذين كنا نعدهم للمستقبل كنا ننتظر منهم أ ن يخرجوا جيلا صالحا فريدا يبنون هذه ا ل أ م ة ويحرصون على مقدراتها ويقدمون دين الله عز وجل للناس وينشرون لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله كما أ م ر الله و أ م ر رسوله صل ورسوله صلى الله عليه و سلم لكننا بهذا قد خسرنا هذا العدد خسرنا م ئ ت ي ن و ث م ا ن ي ة من الشباب الذين كنا نظن أ ن ه سيخرج منهم ا ل أ ط ب ا ء و المهندسون و المعلمون و من ينصرون دين الله سبحانه و تعالى إ ن ه ا م ص ي ب ة كبرى بما تحمله ا ل ك ل م ة من معنى إ ن خ س ا ر ة فرد من ا ل أ م ة يؤلم القلب ويجعل العبد في ح ي ر ة من أ م ر ه فكيف بنا ونحن نخسر هذا العدد وقبله أ ع د ا د ك ث ي ر ة وقبله أ ع د ا د وقبله أ ع د ا د ثم ن ت أ م ل إ ل ى هؤلاء الجيل الذين نريد منهم أ ن يكونوا صناعا ل ل ح ي ا ة ف إ ذ ا بهم موقوفون بين أ ر ب ع ه جدران أ ي ه ا ا ل ا خ و ة لنناقش ا ل أ م ر من ز ا و ي ة أ خ ر ى و ن ت أ م ل ه من منظار آ خ ر ل ن ت أ م ل أ ع ظ م ن ع م ة من الله عز وجل بها علينا جميعا وهي ن ع م ة الدين ن ع م ة ا ل إ س ل ا م هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ن ع م ة م ت ا ب ع ة النبي صلى الله عليه وسلم ن ع م ة ا ل ص ل ا ة ن ع م ة ا ل ع ب ا د ة ن ع م ة الخضوع ن ع م ة الخشوع ن ع م ة ا ل إ ن ا ب ة والتوكل و ا ل ر غ ب ة و ا ل ر ه ب ة لله سبحانه وتعالى هذه أ ع ظ م ن ع م ة من الله عز وجل بها علينا على ا ل إ ط ل ا ق ثم هذه ا ل ن ع م ة لن تكون ن ع م ة إ ل ا إ ذ ا سلكنا فيها مسلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلا نتعبد الله ب أ ه و ا ئ ن ا ولا برغباتنا ولا بما يريده وضعنا و إ ن م ا نتعبد الله بما أ ر ا د الله و أ ر ا د ه رسوله صلى الله عليه وسلم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم ودين محمد صلى الله عليه وسلم الذي من الله عز وجل به علينا هو الوسط وهو الخيار وهم العدول الذي قال الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم وكذلك جعلناكم أ م ة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال العلماء الوسط هم الخيار العدول فلا نذهب في ديننا مذهب أ ه ل الغلو ولا مذهب أ ه ل الجفاء لا مذهب أ ه ل التفريط ولا مذهب أ ه ل ا ل إ ق ر ا ط و إ ن م ا هو الدين الوسط الذي أ م ر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ا ل ن ع م ة وهي ن ع م ة الدين لن ت ت أ ت ى الا إ ب ن ع م ة ا ل أ م ن ن ع م ة ا ل ط م أ ن ي ن ة هذه ا ل ن ع م ة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع نعمتين أ خ ر ي ي ن هي س ع ا د ة العبد في الدنيا و ا ل آ خ ر ة من بات منكم آ م ن ا في سربه م ع ا ف ا في بدنه واجدا قوت يومه ف ك أ ن م ا حيزت له الدنيا ولقد امتن الله عز وجل علينا بهذه ا ل ن ع م ة فقال سبحانه وتعالى مبينا نعمته علينا عز وجل في قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أ ط ع م ه م من جوع وامنهم آ م م من ن ه خوف ل ذ ي أ ط ع ه م م جوع و آ م ن من خوف كيف ل ي ت أ ت ى لك أ ن تتنعم ب ن ع م ة الدين و أ ن ت لست ب آ م ن كيف ي ت أ ت ى لك أ ن تذهب و أ ن تقصد حج بيت الله عز وجل و أ ن ت تخشى قطاع الطريق في طريقك ك كيف لك أهلك دارك كيف يتأتى لك أن تنام في منزلك وفيه حياتك ومالك وعرضك وأنت لا تأمن أن تنام خشية أن يدخل منتهك يتأتى في يتأتى في وفيه خشية يدخل تذهب وأنت تأمن تنام وأنت تأمن تنام أن أن أن أن إلى المسجد لا على لا ل ع ض أ و سالب لمالك أ و قاتل لحياتك هذه ا ل ن ع م ة أ ي ه ا ا ل ا خ و ة لا يشعر بها إ ل ا من فقدها ولا يحس بها إ ل ا من أ خ ر ج ت منه وابتعدت عنه ف أ ص ب ح حبيس بيته لا يستطيع أ ن يخرج هذه ا ل ن ع م ة م س ؤ و ل ي ة من وهي لمن هل هي ل أ ن ا س دون أ ن ا س هل هي م س ؤ و ل ي ة أ ن ا س دون أ ن ا س إ ذ ا فقد ا ل أ م ن يا رعاكم الله فنحن جميعا سنخسر إ ذ ا استتب ا ل أ م ن فنحن جميعا سننعم ف ا ل أ م ن ليس لاناس دون اناس ولا ف ئ ة دون ف ئ ة هو لنا جميعا إ ن أ ر د ن ا أ ن ننعم ب ن ع م ة الدين إ ن أ ر د ن ا أ ن نكون مطمئنين في ديننا وفي أ ب د ا ن ن ا وفي أ ع ر ا ض ن ا وفي أ م و ا ل ن ا فلنحافظ جميعا على هذه ا ل ن ع م ة العظمى وهي ن ع م ة الدين ت أ م ل و ا حفظكم الله إ ل ى ما حل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام يوم أ ن فقد ا ل أ م ن في غ ز و ة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يتاملون إ ل ى الخندق المشركون وراءه والمنافقون بينهم واليهود على حدودهم كما قال الله عز وجل واصفا تلك ا ل ح ا ل ة التي بلغت ب ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضي الله عنهم وبلغت, وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ف إ ذ ا فقد ا ل أ م ن فلا أ م ا ن ولا دنيا لمن لم يحي دينا ومن رضي ا ل ح ي ا ة بغير أ م ن فقد رضي الفناء لها قرينا وهاتين النعمتين ن ع م ة الدين و ن ع م ة العقل من طرق ا ل م ح ا ف ظ ة عليها بعد اتباع الكتاب و ا ل س ن ة أ ن نحافظ على ن ع م ة العقل هل ما يحدث في بلادنا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هل ما يحدث في بلادنا وما يحدث ل أ ب ن ا ئ ن ا هل هو يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أ س ئ ل ة ك ث ي ر ة يجب علينا جميعا أ ن نستوعبها و أ ن نناقشها هل النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ى إ ل ي ن ا من أ ج ل أ ن يعلمنا ص ن ا ع ة الموت فقط أ م أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ ت ى ليبين لنا كيف نصنع ا ل ح ي ا ة وكيف نكون إ ي ج ا ب ي ي ن في هذه الدنيا من أ ج ل أ ن نبلغ دين الله أ ل م يقل الله عز وجل لا إ ك ر ا ه في الدين أ ل م نتوقف مليا مع هذه ا ل آ ي ة لنعلم أ ن ا ل أ س ا س هو أ ن نبلغ ك ل م ة الله و ك ل م ة رسوله صلى الله عليه وسلم ب ا ل ح ك م ة و ب ا ل م و ع ظ ة وبالتي هي أ ح س ن أ ي ه ا ا ل ا خ و ة في وقت تحاك فيه المؤامرات ليست على هذه البلاد فقط بل على العالم ا ل إ س ل ا م ي ب أ س ر ه ونحن نرى الدول ا ل إ س ل ا م ي ة تتهاوى د و ل ة بعد د و ل ة ذهبت أ ف غ ا ن س ت ا ن وتلتها العراق والله أ ع ل م وكلنا سمعنا عن المخطط الذي يراد لتفتيت هذه البلاد وتقسيمها إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م في ظل هذا ا ل أ م ر وفي ظل تكالب ا ل أ ع د ا ء على بلادنا وعلى أ م ت ن ا وعلى مقدراتنا وعلى خيراتنا ف إ ن أ ع ظ م و س ي ل ة و أ ع ظ م ه د ي ة نقدمها ل ل أ ع د ا ه أ ن نضعف بلادنا و أ ن ف س ن ا من الداخل الله عز وجل حينما س أ ل ه النبي صلى الله عليه وسلم الا يهلك أ م ت ه ب س ن ة بعامه و الا يجعل ب أ س ه ا بينها لم يجب للنبي صلى الله عليه و سلم ا ل أ م ر ا ل أ خ ي ر و لهذا ف إ ن الشيطان قد أ ي س أ ن يعبد في ج ز ي ر ة العرب و لكن في التحريش بين الناس من يريد ا ل إ ص ل ا ح من يريد الخير الباب مفتوح والمجال واضح والطرق شتى والعلماء متوافرون فما بالنا نعمد إ ل ى طرق م ل ت و ي ة و إ ل ى أ س ا ل ي ب إ ب ل ي س ي ة لا يرضاها ل ل ه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة يقول الحكماء قديما لا تعمل أ م ر ا حتى تنظر في عواقبه نظرنا إ ل ى هذه ا ل أ ح د ا ث و أ م ث ا ل ه ا في بلادنا وفي بلاد ا ل شتى فهل أ ج د ت هل نفعت هل دحرت عدوا لم تفعل شيئا و إ ن م ا زادت الوباء والبلاء, والبلاء على هذه ا ل أ م ة ا ل ع ظ ي م ة إ ن ن ا حينما نقدم هذا ا ل أ ن م و ذ ج ا ل س ي ء عن هذه ا ل أ م ة وعن كتاب الله وعن س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم فالغرب والمشركون والذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون من هم الذين, الذين في هذه ا ل خ ل ي ة مائتين و ث م ا ن ي ة لكنهم يعرفون أ ن ه م مسلمون ويعرفون أ ن ه م من هذه البلاد التي تحكم كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة والله إ ن ه ا ك ل م ة مشفق ووالله انها كلمه من يخاف على دينه وعلى امن امته اولا و آ خ ر ا ان نستوعب شبابنا وان نجلس معهم وان نناقشهم وان نحاورهم وان نبين لهم الخطا من هذا المنبر كنت اقول لكم ان المستهدف اولا كان ولاه الامر ثم اصبح المستهدف رجال الامن وقلت لكم سياتي زمان ويكون المستهدف هم أ ه ل العلم والعلماء الذين يبينون للناس الحق ويمنعونهم من الشر ويبينون ا ل أ م ر الذي أ م ر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا ا ل أ م ر ليس بغريب قتل عثمان بن عفار رضي الله عنه وهو خير ا ل أ م ة وقتل علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وهو خير رجل على وجه ا ل أ ر ض فقال عبد الرحمن بن ملجم الذي قتله بيده قال عنه آ خ ر يا ض ر ب ة من تقي ما أ ر ا د بها إ ل ا ليبلغ من ذ العرش رضوانا استغفر الله يقول إ ن أ ع ظ م أ م ر فعله عبد الرحمن بن ملجم هو أ ن خلص هذه ا ل أ م ة من علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه إ ذ ن ا ل أ م ر في غ ا ي ة ا ل خ ط و ر ة فيجب علينا جميعا أ ن نستوعب هذا ا ل أ م ر و أ ن نناقشه و أ ن نجد له الحلول و أ ن نحافظ على ديننا أ و ل ا و آ خ ر ا و أ ن نحافظ على أ م ن ن ا فهو أ م ن لنا جميعا و أ م ن لديننا و أ م ن لحياتنا و أ م ن ل أ ع ر ا ض ن ا واموالنا أ م و ل أسأل الله أن يصلح ل ن أن ا شباب ا س ل م ي ن أ ن يردهم إلى ح ق أقول هذا القول ردا أستغفر الله لي ولكم. فاستغفروه جميلا هذا الله ولكم لي إليه وتوب إ ربي رحيم、الودود. الحمد لله على إ ح س ا ن ه والشكر له على توفيقه وامتنانه و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له تعظيما ل ش أ ن ه و أ ش ه د أ ن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إ ل ى رضوانه صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه و إ خ و ا ن ه وسلم س ل م ت ي اما كثيرا إلى يوم القيامة إلى أ بعد عباد الله ف إ ن أ ع ظ م أ م ر أ م ر ن ا به صلى الله عليه وسلم هو أ ن نتناصح فيما بيننا ا ل خ ط أ يحدث والزلل يقع و ا ل م ع ص ي ة توجد و ا ل وال ك ب ي ر ة تفعل ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم الدين ا ل ن ص ي ح ة الدين ا ل ن ص ي ح ة الدين ا ل ن ص ي ح ة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله و ل أ ئ م ة المسلمين وعامتهم ولا يمنعن ك ل م ة الحق أ ن يقولها قائل خوف من سلطان ولا خوف من ناس بل يجب عليه أ ن يقول ك ل م ة الحق كما أ م ر ه الله سبحانه وتعالى و أ م ر ه رسوله صلى الله عليه وسلم ف م ب د أ التناصح و م ب د أ ا ل ن ص ي ح ة م ب د أ عظيم أ م ر ن ا به في, في ديننا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه ولا ي ت أ ت ى ذلك إ ل ا بالنصح و ا ل إ ر ش ا د أ س أ ل الله لنا ولكم التوفيق والسداد اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو ع ص م ة أ م ر ن ا واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل ا ل ح ي ا ة ز ي ا د ة لنا في كل خير والموت ر ا ح ة لنا من كل شر يا د ا ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م اللهم احفظنا فوق ا ل أ ر ض واحفظنا تحت ا ل أ ر ض وارحمنا يوم العرض يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم إ ن ا نسالك ا ل أ م ن و ا ل إ ي م ا ن و ا ل س ل ا م ة و ا ل إ س ل ا م والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو ع ص م ة أ م ر ن ا اللهم احفظ لنا أ م ن ن ا يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم من أ ر ا د بلادنا وبلاد المسلمين بسوء اللهم اشغله بنفسه اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم أ ص ل ح شبابنا اللهم أ ص ل ح شبابنا اللهم اصلح شبابنا اللهم ردهم اليك ردا جميلا يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم أ س ع د بهم البلاد والعباد واجعلهم عده للحاضر والباد اللهم أ س ع د بهم البلاد والعباد يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم أ ن ت الله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ ن ت الغني ونحن الفقراء أ ن ز ل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا ر ح م ة اللهم سقيا رحمه اللهم سقيا رحمه لا س ق ي بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم أ غ ث بلادنا وبلاد المسلمين بالخيرات و أ غ ث قلوبنا وقلوب المسلمين ب ا ل أ م ن و ا ل إ ي م ا ن يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م